والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه 「私の名前は私の名前は私の名 م は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ورضوان من الله اكبر ذات